والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون كَبِيرٌ شَاوَ فِي أَنْ تَفْهَمُوا مَا هُوَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يا சிஃபா உந்த إلا أن تكون تجارة عن من تراض منكم وما تقتلوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم مُحِيمًا وَمَنْ يَفْحَل ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُرْمًا وَكَانَ ذَلِكَ